أظن أستاهل بعد كل ده ان نسبتي تبقى خمسين في المية يا حسين نجلاب بلاش طمع هديك شفت اللي حصل لنحنوح لما طمع وكان عاوز يدوس علي وياكل عملية الصولجان لوحده دلولايا أنا يا كينج ما كانش الصولجان بقى معانا دلوقتي كفاية <تصفيق> إني وهمت الكل إنك ميت بعد ما قتلت السواق بتاعك وحرقت جثته وشوهتها والا كان زمان سنيا نحوح خلصت عليك ده غير اني سافرت زنجبار ورجعت لك بالصاولجان مجانا من غير ما تدفع فيه ولا مليم يعني جايباها لك مقشره تقوم تستخسر فيا بأشركتك بالنص يا ستي انا مقدر كل اللي أنت عملتيه لكن بلاش نعمل زي جوحة اللي حلم انه باع العسل وصحي لقي البلاص على الارض حين نخلص العملية بكرة وبعد كده نتفاهم هم الخواجات اللي جايين يشتروا السولجان هيوصلوا امتى؟ بكرة الساعة 12 بالليل طيب لكن برضو اقل من 50% مش لعب يا حسين ما هقول حسين دبوس اللي قتل بابا لسه عايش أنا قلبي حاسس من أول معرفتك إن جوه فيلم هندي عجيب اللهي إيش غابات على زنجبار على قصود على سولاجار وزيمباوي وكان لازم في الآخر يطلع حسين اللي مات مماتشي ما ومش بعيد كمان عمه غباشي ده يطلع أميتاب باتشان في الآخر أكيد ما تجيش يا حسين أميتاب طويل وأنا قصير انا لازم اقتل حسين دبوس دب اللي قتل ابويا بتقتل ازاي بالمسدس لا غباء مش عاوز لا يكون عاشور وخليل بقتوا عليكي انا قصدي انك لو روحت الفيلا حتبوظي كل حاجه طب والعامل اوع اوع <تصفيق> ادخل قدامي اللي قتلك في ايه عشور؟ عاشور ولا الضابط ده هو بيتجس علينا مين كابتن ماجد؟ حسن اسمي حسن كنت عارفه انك انت بتلعب على بنتي عشان تعرف اخبارنا ايه احنا نخلص عليه تخلص على يا عاشور ده جاب الشرطه وهات ودنك اخويا فاهم شبولي انا الموضوع ده وتفضلوا انتوا جهزوا للعمليه عشان العمليه كده وسعد ماشي حسين شوف شغلك معاه وبعدين لو أنت رحمته أنا بقى مش هرحمه انت ايه اللي جابك هنا يا حسن جاي الحق اخويا الكبير قبل ما يضيع جاي انزلهم من فوق الشجره ليه فاكرني عماد حمدي ولا فاكر نفسك عبد الحليم اصحى اصحى وفوق يا حضره الضابط انا دخلت مغامره ولازم اكملها ومغامره هترفعني فوق ومش هسمح لاي حد يقف في طريقي حتى لو كنت انت انت عمرك ما كنت مادي يا حسين ايه اللي غيرك كلكم ما فيش حد منكم حاسس بوجودي من كل اللي كنتوا فالحين فيه انكم تتريقوا على كتاباتي انت اكتر واحد عارف قد ايه كان نفسي زمان ابقى مكانك واخش كليه الشرطه لكن ما نفعش لانك كنت مسؤول مني ولاني كان لازم ارابيك انت وجبنات دلوقتي كل واحد منكم مبسوط في حياته انا الوحيد اللي مش مبسوط مهندس كهربا طس مش عايزه انا عايز ابقى كاتب بوليسي مهم وعشان كده كان لازم اعيش اللي بكتبه واحوله الحقيقه بشد في طريق وفي اخره بقيت زعيم عصابه كل ده جواك حسين واكتر واكتر اسمع حضرت الزابط المهمة هتكون النهاردة وانا عامل خطة لاقتحام المكان والوصول للسولجان خطة محكمة ما تخرش المياه بعدها السولجان هيبقى معايا وحبيعهم 30 مليون دولار نصيب منهم التلك يعني عشرة مليون دولار يعني خمسة وخمسين مليون جنيه مصري لو خدت نوبل مش هاخد الرقم ده وحبقى اشوفك بحاجة لو ديك شوق انا مش مصدق نفسي عاوزنا بيع ضميري بالفلوس انت فاكرني ايه انا زابس شرطة مصري محترم وقدام واجبي ممكن اقف ضد اي حد حتى لو اخويا يبقى هتفضل هنا لحد ما خلص المهمة قدامي قدامي ادخل مين؟ حسن؟ مين؟ نجاتي؟ شوف أخوك عامل فيها إيه؟ ببهدلني آخر بهدله خليكم ونشوا بعض بقى ها؟ أومان بقى العيلة الله يخرج بيتك يا خوادق كل دي اشاره لهجوم ده هيودينا ودينا بداهية وهيخلي دجالة نجلة ينفخونا تابعه يا, يا كدام من الله سلم يلا إبت و هو و دخلوا الفيلا فيلا مش هاقف دي إبت ده على أساس إن الكلاكسات يعني دي ما حد سمعها ها سمعك يا عاشور الكلب سونيا خليكي في العربية ما يا عبو مباشر مش ممكن أنا هنزل معي اسمعي الكلام مش هسمع زي ما جيت معايا زين جبار أنا حدخل معك الفيلا المهبورة يعني ايه يعني يعني سوا يا سوا سوا ولا حضرتك داخل لنجلاء الله الله الله الله احنا هنغير من اولها ولا ايه انسيني انسيني انسيني في الدواسه بسرعه انسيني أه... أه... أه... اه اه مش لك يا خليل حيودي نفداه يا عزوره اوعى تموت يا عزوره يا حبيبي متخافش يا خليل الرصاص في رجلي يا راجل طب ودي اه اه ادي بقى في القفص الصدري اه انت يا خليل انت تقتلني قف مكانك انت وهي قف مكانك عشان خاطر النار <تصفيق> <تصفيق> بابا زعيم يو نايس اتصالات اهلا يا مدام سونيا اهلا يا اخا خواجه حسين حسين وخواجه انت تعرفني منين يا بتاعي انت اه ما انا نسيت اولوكو خليل يبقى اهم راجل في رجالتي اللي انا زارعهم وسط رجاله نحنوح الف رحمه ونور تنزل عليه منورين يا بهوان خليل بقى هو اللي حط السم في العصير بتاع نحنوح بيه والدك وهو اللي لعب في محركات الطياره اللي خدتكو زنجبار ووقعت بيكو في البحر كلب خايف هوبا منعطف درامي جديد ازاي عدت عليا دي ازاي خدوهم عالمخزن وبعد ما نخلص عمليه بيع الصولجان ونمشي من هنا احرقوا المخزن بيهم ايه الوقت بقى اللي اقول لك فيه انك عملت حساب حاجات كتير يا حسين بيه يا كيك بس نسيت تعمل حساب اهم حاجه هه؟ اظن ما حتقول للبوليس اللي بيجي في اخر الفيلم البوليس المره دي مش هيجي في اخر الفيلم يا حسين بيه اقف عندك انت وهو المكان كله محاصر <تصفيق> ايه رايك بقى معلش يا حسين انا صحيح بلغت عنك لكن كان لازم اعمل كده بلغت عنه ايه يا حسن استاذ حسين اخوك بيتعاون معانا من بدايه العمليه احنا اساسا عرفنا موضوع الصولجان منه مش ممكن ازاي الحكايه ابتدت يوم ما رحت عندنا حنوح بيه عشان له روايه السرداب المفزوع قبل ما كتيره تخرج وتقابلني سمعت صوت نحنوح عالي من جوه مكتبه ما عرفش ما عرفش ليه ليه كده حاجه بوليسيه جوايا قالتلي افتح التكتافون سمعته بيكلم واحده اسمها نجلاء بيقولها لها اسمعي يا نجلاء بنغير التنج ان ده ما بيتهدج الشاوله قال الاثري انا بعد اجيبه من سجن ولو فكر انه يجي لي هنا حقتله بعدها طردوني من الشركة لما افتكروني حسين دبوس التاني اللي هو الكينج خرجت من الشركة على نصر بيه طوالي وبلغته ورتبنا مع بعض باقي العملية يعني انت كنت بتلعب بيا ولما قابلتني في حفلة الصفارة كان كل دا مترتب وكمان كابتن ماجد يبقى اخوك حسن يا سونيا هانم حسن ابو المجد دبوس مدام سونيا من البداية حسين اكد لنا انك ملكيش علاقة بالقضية دي وأخذ مننا وعد انه يتعاون معانا مقابل إننا نعتبرك شاهدة مش اكتر وليه يا فندم خبيت عليا وسبتين يمشي في القضية ونتائيه؟ عشان العملية تبقى طبيعية وأدي إيه انت كبرت في نظري لما لقيتك بتعترف إن صاحب الصورة المزورة هو أخوك وبالنسبة للترقية يا حسن أنا كنت وعدتك بضبرتين <تصفيق> انت تستهلهم والله يا فندم ده يستاهل طقم ضبابير كامل <تصفيق> مبروك يا حسن الله يبارك فيك يا حسين وهجمت مجموعة الأسود على زيمباوي زعيم المرتزقة فمزقوه إرماً وأكلوه أكلاً وفي نفس اللحظة قفز محروس وأمسك الصولجاد الأثري الممسوس فتحول الصولاجان الى ثعبان ضخم يشبه الديناصور فالتهم محروس وكانت هذه هي النهاية بابا بابا بابا كيف وقتك يا رانيا تعالي تعالي بقى لما سمعك الفصل الاخير من الرواية لا الفصل ده بقى مش انا اللي حس معه قبل مين منفعش انا سونيا ايوة سونيا لقيتك ما بتسألشي قلت اسالها يعني حسيت اني يمكن يعني عاوزه تبقي دي قلت اسيبك على راحتك يعني معقول عايز تسيبني لوحدي يعني إيه؟ ايه يعني تقوم تلبس حالا وتيجي معاي على فين على دار نشر نحنوح مش بقى انت احسن واحد ينفع يساعدني ويشاركني في اداره المطابع ايوه بس انا انت ما تقولش حاجه خالص وكمان اول روايه هتتطبع في الدار هي روايتك الجديده وانت سميتها ايه انا سميتها اسم جديد تماماً ايه بقى يعني سميتها اسم بعيد عن كل الاسماء اللي سميتها قبل ال... كده سميتها الصولجان المفزوع ايه رأيك؟ لا تحفه مش كده مفزوع انا فخره يا بابا علشان تعرفي قيمه ابوك يا دكتورة شايف يا نجاهه يعني كنت سمحت كلامي وما تنططش عليه مش كان زمانك انت اللي تطبع له كتبه عندك حق يا جملات كان زمان المبيعات المهولة دي كلها من نصيبنا. انا ولا عمرك هتعرف تحقق ربعها يا نجاتي عارف ليه؟ ليه يا حسين؟ لأنك ناشر فاشل الناس مستنيين كلمة منك يا حسين يلا بقى قوم قول لهم حاجة وأنا أصلي ما بحبش الكلام. يا يا جماعة أنا بشكركم جدا. أولاً أشكر الناس اللي مشجعونيش لأن عدم تشجعهم كان بيديني إصرار أكتر أني أثبت نفسي ليهم وحابب كمان أشكر إنسانة جميلة هي اللي أوحد لي بنواية الصولجان المفزوع هي هي مش رواية من وحي الخيال لا دي حقيقة ومغامرة أنا عشتها حب أشكر سونيا نهنوها اللي أمنت بموهبتي ساعدتني في نشر الكتاب عشان كده أنا بهديها نجاح الرواية وبهديها كمان عمري وحياتي ومستقبلي كله إن شاء الله إن شاء الله يوم فرحنا هيكون هو نفسه يوم فرح أخوي حسن على بنتها شفكي اللي خدت منها جبلها ورقتها وهو نفسه يوم فرح بنتي رانيا على واحد ظابط زميل حسن في الشغل بس مش مش مش فاكر اسمه عصام يا حسين عصام اي حاجة بقى وانا مخي نفتر قسيم بي بعد اذن حضرتك تحت <تصفيق> امرأ انا المنتج السينمائي ريمون مقار من شركة فنوم مصر لانتاج الفن وعندنا عرض ريسياتك بنان نشتري حق رواية السولاجان المفزوع عشان نحولها لفيلم سينمائي بطولة النجم محمود عبدالعزيز ايه رأي حضرتك والله يا ابني الناشر بتاعي مدام سنيع هي اللي اتكلمها في الموضوع ده انا كل اللي بعرف اعمله اني اكتب وبس